وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْ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 إْ أَرُسَلْننا إلَيْهِ مُسْنَيينِ فَكَذَّبُهُمَا فَعزَّزْنَا بِثَالِسٍ فَقالوا إِا إلَكُم رُسَلُون قالوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُب مِسلُناَا وَمَا أَزَل الرَّحمنَنُ مِن شَيٍ إن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْزِبُود قالوا رَبُّنَا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بِكُمْ لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم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 وَلَ يَلَتَ قَوْمِي عَلَمونَ بِمَا غَفَرنِي رَبّ وَجَعللَنِي مِنَْ المُكْرَمين وَمَا أَن زَلن عَ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُدِم مِنَ السَّماءِ وَمَا كُن مُنزِنيدٍ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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيلٌ سَابِقٌ لَّهَا ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تمصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ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 هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا نُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَهُ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين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 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُلْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ